قال صلى الله عليه وسلم حصياً. لو أن أمرأت من نساء الجنة ونطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهم ولا ملأت ما بينهما ريحا ولنصيفه على رأسها خير من الدنيا وما فيه الله أكبر إذا كان النصيف خير من الدنيا وما فيه فما بالك بربة النصيف وصاحبة الخماء أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال inna fi al-jannati hawra yuqalu laha al-ayna idha mashat masha hawlaha 70 alf wasif an yamina wa an yasari kadha tunadi wa taqul ayna al-amiruna bil ma'ruf wa al-naahidu 'an al-munkar tabshiru هذه خمسة أهبسها في أذنيك أنت أيتها الغالية هل تأملت في أوصاف الحور العين وما ذكر من حفنهن وجمالهن أقول فأنت أفضل من ذلك في الجنة أنت أفضل من ذلك في الجنة فضلت على الحور العين بالصلاة والقيام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 قال صالح المدين فشارق رجل من ناحية المسجد فلم يزل يشفق حتى ماذا في مكان ولقد روينا أن برقا ساطعة يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضو ثغر ضاحك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 فيا لدّة تلك المعانقة والمخاصرة وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي حدثت ودّ المحدث أنها لم توجز وإن غنّدت فيا لدّة الأبصار والأسماع وإن آنست وأمتعت فيحبّد تلك المؤانسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهر من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألد ولا أطيب من ذلك التنويل هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشفيه ما ترى الشمس في الظهيره والقمر ليله البدر فذلك موجود فذلك موجود في الصحاح والسنن والمساني من جرير وصهيب وانس وابي هريره وابي موسى وابي سعيد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 فإذا بالنجائب قد أعدتهم فيستوون على ظطورها مسرعين حتى إذا أتوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر التاعي منهم أحدا أمر الرب سبارك وتعالى بكرسيه ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني جلس أدناهم على كتبان البزك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا استقرت في مجالسهم واطمئنت في مماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ويقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثق الموازيننا ويدخلنا الجنة ويسحرحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطعناهم نور إذ سطع لهم نور أشرقته الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أجرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية أحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام فيتجلى لهم فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون من تعالى أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عبادي أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد سألوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا فيقول لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي سألوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة عن ربنا عن ربنا أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب تجلى لهم من النور ما لو أنه تعالى قضى أن لا يحترقوا لا افترقوا فلا يبقى فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره ربه تعالى محاضرة وناظره مناظرة حتى أنه يقول له يا فلان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 لما بلد منزلتك هذه فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا لذة الأنظار بتلك المناظرة ويا قرة عيون الأبرار في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاترة